شو اللي خويا بذى؟ المهم أنا شو أنت فرج بود ولا إسباني بذى؟ فراح تروح لحاجة تلتقاء كريستيانو تيضرب البيت أول حاجة تيدير تمشي جري عن أصحابه تي عن نقوم للجمهور يبوسون تي يقول الجمهور هادو ذا ما ماركيز نلاقي بعد نشي ماركيز بيتش تيدير أول حاجة تي هاي توني تي يقول أصحابه مشدني شوية تمشي عن الجمهور تي بدالي يوم أنا ذا ما ورايا زيدين. و رب تتلقى اللعب من فيني لعبوا عارض أزياء السلق جاء عطينا هنشي لعب بوطولة لغايدلين عارض أزياء شكونا هو العقال مدون نقفضوا لي فكوم بلي من التحت متحية للعقال والجمهور الجمهور دي الرئيال دابا منيتي كعال الفرقة متى عيروا للجامعة متى عيروا حاكم متى عيروا مدرب. كل شيء يزم شوار بيضو يبدو يديرو اه اللعابة يتعقدو و يقولك الجمهور كعا ربتي عدنا الجمهور حلمني كيك عشتو يدير يجمعو و يبدو يقولو واا ولاد الناس لعبو يا ولاد الناس لعبو تيسالي من ولاد الناس يبشو الجامعة والجامعة والرجولة شو ما شو دبا الكورة التي تلعب بها نحن في باطلة خفيفة في 450 غرام خفيفة ما تضحط كوفرة اللعبه كاملة تبدو أن أقضى وانا أضربها لا لا أضربها أعلم أنك كورة الكيلونس مخيطه بالليد أعرف أنك مع الغيث والمق تتولي باطلة صغيرة أعلم أنك تضحط كوفرة اللعبة كاملة تبدو أن يرجع الله وكيف يبدو تقدم يتقدم كيقولوا كي الله يتقدم السيل بياز بالله نلعب نقض أعلم أنك اللعبة يريد أن يضرب ترجع البركينج للتيران تيتمجي يجزي أشي ما تيتضربها الباريان ما تيتهش تتسنعهم ممي والإشهارات شو دعب البوطولة إسبانية لك تتفرج باش والإشهارات اللي دايرها متيران شا تلقى الحديد الوعر تليفونات الغالين إشهار ديال الأبنك البلازمات البدخ نيش كل لعب البوطولة عندنا دور عينيك في ذلك الإشهارات اللي دايرها متيران شا تلقى المواد الأساسية دقيق الزيت صابون ليكوش ما كانت الحسانة 40 ريال تيران كامل ضارد سيندرم. <تصفيق> هذا واحد النقل الله يسمع لنا عندك النقل أخي بهاجوين نقول لك شي شيء ماش الجوج كيكون نص ديال تيران مشمش مش النص يدضل. أرجع <تصفيق> مني جد دخل قارل ضل فعله دخلت السو تيران. المعلق سيف يقدر صنض أن كاي طول سجل تي تي ضن وإن بعض الضن إيهم. وعندك شيئا أخرى والثاني المنتخبة أنه لماذا مدرب نحن لا يطورش عندنا في المنتخبة لماذا؟ أنت عندها 36 مليون مدرب كل شيء يتفهم في كورة تطلقى واحد ما بينه في الكورة الخير والإحسان جامع لي ولا تدربون يقول لأمو أرونار خلي فافض ماتش اللخر كان يجر الأحمادي أبو صوفا ويدفع على مرابط وخلي العربي بوحده وخذ قالوا لشدفاتي القندا جميع الشعوب تساند المنتخب ديالهم ثلاث دقيقة تسعين وخي يكونوا خالصين أمبربع أنا أدنك تكون كتتفرج في المنتخب تضربوا عليه البيت اللول كتقولوا الله يمكر أنا يزيلوا والدي موحج جوج ما عدنا مندي يروح نبض كور أنا تخيلت واحد الحاجة تخيلوا معي كل المنتخب ديالنا ما كانوا يلعبوا في اللعبة في ألف النانة أنا أسمع الموالك يقول لك كورة في وسط الميدان عند مصطفى بورغون مصطفى بورغون تيمرر كره طويله حاف الفت يحصر كره بالصدر تيمرر كره للاعبه الضع باقي يدون يا فاطمه صراحه وسط غابه ميلال الأرجل تمر من نفق ضيق تلاحظوا هناك في دكه الاحتياط اللاعبه لبنى ابيدار اللي باقي دار, دار عليها العياء من المباراة الأخيرة ترجعوا ترجعوا للمقابله ارتقاء اللاعب دون نياب وطازوج وعصابة على مستوي الوجه لن تتمنى له الشفاء الأجل ولكن ترجع لمعسكرة الأوسود صراحة تلاحظونك من؟ من هنا؟ إنه الحاج فولان الحاج فولان صراحة لللاعب الذي تمتدابه من فريق مازين بالكونغولي كرة عند ضاير الأيمن أمينيكس كرة هذا ضيض هي مباراة هيتشكوكية تلاحظونك من؟ هجمة خطيرة خطيرة وتدخل للاعبات تسونامي صراحة جميع الكرات لا تمر جدار بشري من هناك عاوتاني الكرة عند من ناخذ شكون اللي خذا الكرة خذا الكرة الحاج عبد المغيث تيمرر الكرة على طريقة تشد العاود تشد كرة جميلة لإيهاب إيهاب كيتوغل داخل مربع العمليات إيهاب إيهاب إيهاب إيهاب تفرحتينا يا اخوة صراحة مش اخوة ولكن غوة اخوة اخوة امين غوة غوة اخوة اخوة ما قدرتش نغوة غوة اخوة اخوة امين يسار <تصفيق> غاديوكي غوة معرفش من غنوصلوب هاد المنتخب الوطني اللي اللي الاقترح علينا